باب, باب المقطوع والموصول واعرف لي مقطوع وموصول واتاه في المصحف في فيما قد اتى فاقطع بي عشر كلمات الا مع من جاء ولا اله الا وتعبد يا سينا ثاني هدلا يشركنا تشرك يدخولا تعلو على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 لنعاما والمفتوح يدعونا معا وخلفوا لنفالي ونحن وقعا وكل ما سألتموه واختولف ردوا كذا قل ما والوصل صف خلفتموني واشتروا في مقطعا أوحي آفضت مشتاهت يبلو معا ثاني فعلنا وقعت روم كيلا تنزيل شعار وغيرها صيلا كان كالنحل صلوى مختلف في الشعار الاحزاب والنساء صف واصلفا الام هودى ان لن نجعالا نجماعا كي لا تحزنوا تاسوا عالا حج عَلَيْكَ حَارَاجٌ وقطعهم عَمَّنْ يَشَاءُ من تَوَلَّى يَوْمَهُمْ وَمَا لِهَذَا وَالَّذِينَ هَأُولَى تَاحِينَ فِي الْإِيمَامِ صِلْ وَوْهِيلًا وَوَزَنُوهُمْ وَكَالُوهُمْ صِلِي كَذَا مِنَ الوايا وَهَا